وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام الجمع الكريم والحضور المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان هذه الجلسة عن لطائف المعارف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 علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولكنني بصدد الحديث عن أجل العلوم وأعظم المعارف العلوم النافعة كثيرة وموجودة والحمد لله ولها جامعاتها وتخصصاتها ولكنني بصدد الحديث عن دقائق وعظيم العلوم وأفضل العلوم ما قاد ودل إلى الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم أهل الخشية وهم أهل الإنابة وأجل العلوم وأعظم المعارف ما ربطك وقادك وعرفك ربك وهي عبارة عن قواعد في المعرفه من خلال هذه القواعد يمكن أن نتحصل على دقيق العلوم وعلى على الطفها والقاعده الاولى في لطائف المعارف اعظم العباده عباده القلب وأفضل العباده عباده الوقت افضل انواع العبادات العبادات القلبية واللطائف التي تقوم على القلب وعلى الإيمان والمعرفة من صام رمضان بالرغم أن رمضان عبارة عن سلوكيات وامساك قال إيمانا إيمانا صام رمضان هو يعلم أن الذي فرض وشرع هو ربه إيمانا واحتسابا طلبا للأجر وابتغاء للثواب ولذلك العبادة تكون جليلة إذا كانت من القلب وأجل العبادات عبادات القلب وأعظم الأعمال النافعه أعمال الوقت ماذا نعني بهذا الكلام عبادة القلب الإخلاص والتوكل والمحبة والتعلق والتفويض والثقة في الله واللجوء إليه دوما والخوف والرجاء والتقلب في هذه الرياض المونقة من المقامات والمعارف فمثلا نحن في عقلنا نشكو قسوة القلوب وجمود العيون ونشكو اننا نصلي ولا نخشع واننا نذكر الله ولا نقف على حقائق الاذكار انما هي الفاظ بغير معان وحقائق ومضامين ولذلك نصلي والذهن شارد ونقرا القران وقد لا نعي ما نقرا ولا نحس معاني القرب من الرب ولا ندرك معاني التقرب الحقيقي من الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب الي لا نحس بهذه المعاني ونفقدها حقيقه حتى يقول القائل في عصرنا ضاع قلبي وانكرت فؤادي فلم يعد هو فؤادي القديم ولا قلب الذي كنت أعرفه، ولذلك ينبغي أن نعيد إلى أنفسنا وأن نفجر فيها عبادات القلوب، أن نخلص وأن نحتسب وأن نؤمن عند عباداتنا استشعارا للأجر واستحضارا للثواب، وهذا من أعظم المعارف ومن أعظم العلوم. أعطيك مثال. على هذا الكلام على هذه على هذه المساله من المعارف يقول العلامه ابن القيم رحمه الله للجوارح سجود وللقلب سجود لكن القلب اذا سجد لا يرفع من سجوده الى يوم القيامه وهو يختلف عن سجود الجوارح وسجود القلب مسكنته وافتقاره وخلوه من الشرك وكمال إقباله على ربه فلا يلتفت إلى غير مولاه فيسلم تسليما كاملا ولذلك سجود القلب إذا سجد القلب لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة هل سجد قلوبنا لله؟ ضرب ابن القيم لذلك مثلا مثلا عاليا ضربه بقلب إبراهيم عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام كان خليلا والخلة منزلة تقتضي كمال الحب مع عدم المزاحمة وأن الحب قد تخلل جسد وقلب الخليل فصار لا يعرف غير خليله وإبراهيم في هذه المنزلة وهو على كبر متقدم في سنه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي نسمع الدعاء أوتيت إسماعيل اولا على كبر فأحبه إنه حب الفطره وحب الوالد ولكن كان معه زيادة شفقة والله يريد قلب إبراهيم له خالصا فأمره بذبح إسماعيل ولما امتثل إبراهيم عليه السلام لذبح إسماعيل ووضع السكين على عنق إسماعيل كان المقصود قد حصل والمقصود هو أن محبة إسماعيل قد ذبحت في قلب والده عليهما السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كانت المحبة قد ذبحت في قلبه ولذلك فلما اسلما عبر القرآن عن هذا السجود القلب والخضوع الوجداني التام الكامل لاوامر الله بقوله فلما اسلما وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين اورد ابن القيم اثرا قال الله فيه لإبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم لما رجعتنا قلبك الولد رجعنا لك وزبح الله المحبة في قلب إبراهيم معنا فلم يكن هنالك داع بعد ذلك لذبح إسماعيل حسنا المقصود قد حصل هو سجود القلب وتفجر المعاني القلبية وتذوق هذه المعارف من خلال عباداتنا من أعجب ما قرأته كلام البخاري في الصحيح ووالله لو لم يكن هذا الكلام في صحيح البخاري لصرفت عنه النظر أورد البخاري في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون اعتبر أن المراد بالمس ليس مجرد القرآن إنما معارف القرآن ولا يمس معارف القرآن إلا قلب طاهر لا يمسه إلا المطهرون لا يدرك المعارف القرآنية ولا يسبر أغوار الحقائق الإيمانية ويتعرف على القرآن ومعانيه الذي هو كلام الرب إلا من تطهر قلبه من الأنجاس والأرجاس من حسد وغل وشرك ورياء وعجب وآفات قاتله. وقال ابن عطاء الله السكندري من أراد المعارف الإلهية والمنح الربانية على قلبه فليخرج من قلبه كلاب الشبهات وصور الشهوات لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره كما ان البيوت الحسيه لا يدخلها الملائكه اذا كان فيها كلب ولا صوره فكذلك القلوب لا تدخلها المعارف اذا كان فيها كلاب شهوات وصور كلاب شبهات وصور شهوات جاء رجل إلى الفضيل بن عياط رحمه الله وقال له أشكو من مرض البعد عن الله دلبي ما مع الله قويس أنا حارف إنه ربنا على كل شيء قدير والامر كله عند الله لكن ما قاتل بصلي ما بحس أنه أنا فعلا واقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب أناجه لا أستشعر هذه المعاني ولا المعارف أسجد ولا اعي ولا أدرك ما أقول أطلب الله أطلب الله ولا أحس أني أطلب الجواد الكريم بيقين وثقة ونفس مؤمنة إخواني أنا أقول خلاصا مشكلة البشرية قاطبة بشقيه بالعالم الغربي الكاثر والعالم المسلم أنهم لم يعرفوا الله كما ينبغي انتهى الكاثر وذلك قوله سبحانه وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا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 وتناوله بكف الصدق وطمضط بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرض البعد عن الله وهذا من لطائف المعارف الداء وصفه قال تخلط داء مع داء وتصفيه كده وتخطه في كباية كده وتشرب بالطريقه المعينه زي ما الدكتور بيقول لك وقوام الوصفه دي لا يرد القلب إلى الله، ولا يرجع الإيمان إلى صاحبه ويزيده إلا مقامات الإيمان والمعرفة. إذا القاعدة الأولى والمعرفة الأولى في لطائف المعارف أجل العبادة عبادة القلب وأفضل الأعمال أعمال الوقت ونعني بأعمال الوقت أن من الناس ما لا يفقه الدين. فمثلا عند حضور الصلاه لا تصل ارحامك صلي وعند وقت الأرحام الارحام لا تتنفل صل الارحام واعلم ان أجل العمل عند الله العمل الذي يحبه هو لا الذي ترتاح اليه انت في زول يكون داري يعمل حاجه بدون داري بعمله هو لكن هذا الشيء بتعمل انت ذا هو الاقرب الى الله هو الانفع لك عند ربك هو الاكمل لك في اخرتك وده اشكال جميلة. مثلا أعطيك مثال على هذه المساله اي العمل اجل العمل الاجل العمل الذي يناسب وقته مثلا عند قدوم الضيف لو أنك تشاغلت عن الضيف بالقرآن أو ليس علم الناس لكنت مخطئا. أجل العبادة عند ذلك استقبال الضيف والبشر به وترحابه وإكرامه وهذا من الدين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وابحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفاني واصل ذوي الأرحام منك وإن جفوا فوصالهم خير من الهجران ولذلك أجل العبادة عبادة الوقت إذا نزل عدو بديار المسلمين فليست العبادة التسبيح والإنزواء في الزوايا والتكايا والمساجد وختم القرآن أجل العبادة الخروج للعدو في عدة الجهاد وزي القتال وصد أعداء الملة حتى لا يقتل الدين تعرف العبادة المناسبة في الوقت المناسب أفضل العبادة عند الأذان الترديد مع المؤذن أفضل العبادة عند سؤال الجاهل تعليمه وإرشاد الظال هدايته وتقديم الخير إليه ده الدين عشان الناس يعرفوا الدين إذن اجل العبادة عبادة الوقت ومن هنا ينبغي أن نعلم أن كثير من القضايا التي قد لا يلقي لها الناس بالا هي من صميم الدين ومن صلب الإسلام كرعاية مسكين أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة ومن الفقه في الأعمال هذا الكلام الساعة على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله قيم ومعاني عليا لتريك أن ان ادخال السرور والبشر على مسلم لها عند الله درجه كما في حديث ابن ماجه كما في حديث ابن ماجة من روايه ابن عمر رضي الله عنهما وصحه الالباني في صحيح الجامع أنفع الحب الأع... الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم ولئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا مسجدي ديئة مسجد أه؟ المسجد العتيق في المائجومة ده مسجد المصطفى عليه والسلام في المدينة الصلف هو بألف صلاة قال أمشي يا جردليل يا زوء المشوار أحلنا مش كدة ساعتين قال أفضل مما أنا أقلب في الجامعة أذكر وأسبح شهر كامل وما أحوج الأمة لهذا الفقه من اللطائف والمعارف ابن المبارك عجيب عبد الله بن المبارك رجل عجيب أول حاجة عنده قروش بعدين عالي يعني ذلك كان يتلمن الكمال لله لأنه المجنن العلم مشهور الزمن كله مفلسين مازال زمنه كله بقرأ القروش ده رجوع يجي ما يتفرغ لا ما في زول وارث فيهم قروش ولا قاعد يقرأ يقرأ لحد ما بيقى دكتور بيقى شكو ذاته في النهاية مفلس لكن عالم وفي ناس عندهم قروش لكن ما عندهم علم لما نال الله يديك علم وما الله أدك كان ابن المبارك يشيل القروش في يده يحركه. يقول لولا هذه لتمندل بنا بن العباس بن العباس لولا هذه لتمندل بنا بن العباس تمندل يعني زي المناديل قال بن العباس حكم قال الله كل مرة يجيبه ونالفتي تعرفتي تتخبره خرج عمشي تاني نذهب بعد يومين يقول لك عندنا موضوع كده الموضوع لا غيرناه يجيبناه يجيبناه فتوى تاني وتاني يقول لك تعال قال اجه جهج سديد لا قال انا ما مش خجرون فعنده الابن المبارك مذجر والله انا في ابن مبارك ما لقاني في, في الزمن بتاعنا بالذات عند السلف موجود لكن في زمننا ده هجيب ذاته ياخذ ولده غنيان عنده متجر قاعد في كان دخلت امرأة تتسوش عادل بتشحب ما بتشحب في الزمن ده كثير تيجي شاهلة صغيرة في تجيك تقول لك الدينة كده ابن المبارك تعامل مع القضية بجدية قام بلد مش مشاكل مع أولاد صبيان في المسجد في ال في شغالين مع بيدخلون في أي وقت بدون مرتب الميم وموقع واحد في الخزنة قال له خلاص في الخزنة ذاك قال له وديا ما داو حاجة كان داير ذاك السرر قام الغلام ما بيدرس سرر ما المحبو قال ليه كم ابن البارك أشار باصبعيه قال له اثنين ذاك فيهما درهمين. قال له درهماني قال مئتا درهم مئتا درهم دي في الزمن ده قال لك بجيب تلاتة بيوت تلاتة بيوت بجيب تلاتة بيوت الشيطة كتير خلاص الونا ذات الوز قال له قلتا كم قال لك قلتاك مئتين الشيطة حق قلت حق قلت انت زول في زول خمسة مساكين بدون 2000 بس بفكها يعني 500 حداية كل ما يجوه مسكين يديون 500 حديدة ده كويس معه في النهاية ما بقول له ومشي وفي النهاية يكون أداو يعني لدنا 500 حديدة أداو 200 يعني زي 20 مليون كريو كثيرة خلست يا أخي المرضى خلعت بعد ما المرضى قال له يا أخي امرأة عادية تتسول. القليل يكفيها مع والله الزرف ده بس حديده عنده عين تديه يقول لك حسها دي كادت تسفعك انت زوم مالك بخيل كده تم يقول لك المسكين لك بشير. ما بيجي ذات ذاته المسكين كويس خلي تديه ميتين صغيرة فلا بده ميتين صغيرة وكان أخنا صنية يمحق الله الربا ويربي ويربي الصباقات ربنا تقدم المهم ابن المبارك ده لما خرج قال يا أخي المرة دي أي حاجة الكفير إخ ده ده ده شي يعني كثير فرد قائلا رأيت امرأة شابة تمد يدها فخشيت أن تحملها الحاجة بفعل ما أكره وتكره فأردت أن أعفها يا خلاكين الأعمال دا إلى فقه من فقه بن المبارك الغريب جدا في المعارف كان غنيا يخرج في السفر في الحج والغيره يكرم ويطعم رفقاءه أفضل أنواع الطعام والفواكه والحلوة وهو صائب من قروشه يأكله هو صائب الناس التعليم ياكلوا وإذا لقبته بصم هذا فقه عالي جدا فإذا أجل العبادة عبادة القلب الصورة تضحت إن شاء الله وأفضل الأعمال أعمال الوقت وأنا أقول أجل عمل في السودان إطعام المساكين الناس ما تفاقين الكلام بالناس دينهم بيقول كده لكنهم ما فاهمين قال تعالى فلقتحم العقبة أي الصرق وما ادراك ما العقبة فق رقبة أي تعتق أو إطعام في يوم ذي مصغبة يعني جوع من تطعم مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أي يتيم قريب من اهله من الجيران حتى تقع في محل ممكن تقول يا ربي دم منكم في أهل كذا تذكر برات بيج كم نفر كذا ابوهم مات خلاهم كذا أيوهم حار ويترك شرخا في النفس وليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أم تخلت تخلته أبا مشغولا قد من نوع ثاني لكن يوتم حار ولذلك ذكر به المولى رسوله عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى ولذلك أقول يتيما ذا مقربة يتيم وقريب أو مسكينا ذا متربا مسكين صار مسكينا من الفقر حتى لصق بالتراب بالتراب وهو كناية على الذل يقول لك فلان ذا سفّة التراب ذا معناه وصل شنو لما يقوله سفّة التراب ذا معناه شنو وصل للآخر صحر مصح تقول فلان سفّة التراب يتيم سفّة التراب مسكين سفّة التراب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 الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين تلعبون بها الذين هم يراءون رياء ويمنعون الماعون الماعون مش الصحن الفاضل الماعون الصحن المليان اطعام الماعون ده من الدين كونه تملى الماعون تاكي الناس في الشارع ده من الدين ودي قيم كانت موجوده في يوم من الايام لكن في بعض المناطق خاصة في الارياف السليمه والله الواحد القى يحلف عليك شفته تلقاه ويجيك مقطع تحسب عنده أي حاجة لكن يأكلك ويطعمك وجعل الدين أن منع الماعون الذي هو الطعام من التكذيب به أرأيت الذي يكذب بالدين في الاخره قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون قال علي بن أبي طالب لئن أدعو لئن أدعو إخواني على طعام احب الي من عتق رقبه اورده ابن قدامه المقدسي في مختصر منهاج القاصدين لئن ادعو اخواني على طعام احب الي من عتق رقبه ذلك لان فيه من التواصل والبشر والسرور ما, ما هو يؤيد ويعذب قيم الإسلام ولذلك أجل العبادة عبادة القلب وأفضل الأعمال أعمال الوقت الآن الناس تعبان شديد وظروف الناس صعبة لو في ربنا عنده مال فاتع عليه عليه بس إقع النازل دباب من أبواب الخير عظيم إذن هذه القاعدة الأولى طيب نجيب عليها القاعدة الثانية من لطائف المعارف إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدا بالخالق إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فبدأ بالخالق يعني شنو لو دائم يزور حاجة او داير زول الله يسخره لك او داير تقده موضوع عنده او داير وزير يمضلك ورقة ابدا بالله وبعدك مش للناس ودي بقى عب... وده شيء جليل لكن الناس للاسف الشديد يفقدون هذه المساله لعدم احسان ظنهم بربهم وبانفسهم الواحد تقول له يا أخي أنت ما تسأل الله بيشوف أن المرضى يبعي كده مما تجيك في موضوع تقول له سألت الله تقول لك يا شيخ لو عندك حاجة دينة لو عندك ورقة اكتب لنا اكتب لنا بس يقول لك يا أخي تزور مالك لك سؤال سواء الله ما بي ما لك الناس والناس عندها عندها ملاوزة ساكر بس لكن حقيقة إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق وفي هذا قصة عجيبة أوردها التنوخ في كتابه الفرج بعد الشدة ووقعت لشقيق البلخي شقيق البلخي ذا عالم وهو عالم يدرس وكان درسه محظورا درسه بحضور ناس كتاب وكان من جملة الحضور أمراء وعلماء وتجار كلهم ما بعدين كلهم تلاميذه احد التجار معجب به معجب بشقيق البلخي رحمه الله الشيخ قام جاء مرة قال له في انفعال كده يعني ايمانه زاد وقف الشغل اسمع نحن والله ما دايرين علمان انزلوا اي حاجة داير انا دكاني وتحتاجي الشيلة وما شاورني قال له وكان لقيت الزور اهلي لقيتون لقيت على الدكان تفتح شيلة و... واعلم ان ما اخذت احب الي مما ابقيت وشفت كمان ده أنا مكيف مكوناتين من نشر فضل شقيق شكره شكرا مبارك الله فيه شكرا جزيلا ما ما شلعه. شهور ما ما شلعه. لكن مرة ضاقت بشقيق الضائقة ومرت عليه أيام عصيبة وده ده كلا لدرجة إنه قليت ما وجدوا ما يأكلون فصاروا يبحثون عن الخبز الأيبس شو قاعد يكوسوا الرغيفة اليابس الرمودة النشف قاعد يكوسوا حتى باقى الأمر إلى درجة أن بنته جاءته وقالت له يا أبي قتلنا الجوع بنت قتل يا أبوي الجوع قتلنا والزول ده ما عنده حاجة الكلام ده الزو اخوانا زول ممكن يكون متماسك حسن نحن الزول بيضمون ربعوه ضايق كتير جدا ممكن يوم تكون مفلس شفت تعريف يجيبك مافي وما في أي حاجه في البيت انت بتكون متماسك لكن لما تشوف شفعت طوالي بتقوم تتأثر كويس تتألم وتعمل لكن ده اخوانا ده, ده درس عملي عجيب بنحتاج تستجوب شديد جدا في حياتنا قال اول ما خطر ببالي خطر ببالي التاجر يا اخواننا ما زوق قال لي ضايق يقولون بيتذكر طوال شنو الناس الجهات دي ممكن نمشي ليها خطر ببالي اخي التاجر قال قلت اليوم امتحانه هو مش قال نمشي نشيل لا اللي نشيل شيل. نشوفه بيعمل شنو لنا بعدين ما يقول اقول له اخي تصدقت ولا شو؟ أنا ما كنت بحظيها. ما كنت قاعد بيد ما قال لكين يعني هو ذا داري شو هزار ولا جذر؟ فقال فقصدته وفي طريقي إليه مررت بمسجد فاستوقفني. بس جماعي شاد جلحلة جت لجدا جامع زي زور جاي بالشارع عشان يمشي بيجاي ولا بيجاي لازم بيجي الجامع لما أغلق المسجد. كأنه كان نائما فاستيقظ كان نائم. قال لما رأيت المسجد ذكرت قول شيخنا أبا جعفر إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق قال فتوضعت ودخلت المسجد في غير وقت فركعت فيه تنفل قال وبعد الصلاة قمت لأقصد التاجر فغلبني النعاس والنوم ما قدر قال كأنما أفرغ علي النوم من أفواه القرى قالت وكب وكب غلب أصله قال فنمت فمن في منامي من يقول لي يا شقيق اتدل العبادة على الله وتنساه انت تقول للناس المحاضرات امسكوا في الله ولما تقع عليك مصيبة تجد يا شقيق اتدل العبادة على الله وتنساه وراء، حتى الجامعة إذا كان ما جاء في الطريق ما كان خشى، يعني لو ما في جامعة كان ما التاجر طوال. قال فقمت وقد آيسته جنع من التاجر مرة واحدة. قال والله أمد بجوع تاني ما أمشي التاجر. ده. قال فانتظرت المكتوبة. بس قاعد في الجامعة ده انتظرت صلاة الظهر. الوقت الصباح لحد الظهر وقاعد في الجامعة. فصليت المكتوبة ورجعت إلى بيتي. قال فلما وصلت داري وجدت في بيتي مؤنى لقاء أكل تجير في البيت كويس؟ وجد مؤن زيت هو أحدث قال دقيق وزيت كويس؟ ومؤن وأنا من عندي وكرتونتين شعيرية وكرتونة لبن كاني قال ليس ميدو ولا اسم شنو؟ كويس؟ أي وكمان معاها اورنج ولا اسم شنو؟ المهم زودة هي قلت ده مليان اكل قال فسألت أهل الدار فأخبروني أن ذات التاجر الذي كنت أقصده قد حركه الله من وراي الله كان لديك ما بديك من بعيد وان من لطائف المعارف ان نستعيد الثقه في ربنا وان نعلم وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ولله الامر من قبل ومن بعد ولله ملك السماوات والارض ولله ميراث السماوات والارض وكان الله على كل شيء قديرا بتشكل الناس من المحاضره فعلا الناس دين يعني حريصين عليكم جدا ومستعجلين على الخير الخير ده زول ما بيقف فيه نعم هاي. فبيخاف انه زول ما ياخد شيء منه كده اذا عرضت اليك حاجه الى مخلوق فابدا بالخالق هذا من لطائف المعارف لكن إخواننا والله نحن محتاجين لثقه ان نثق في ربنا احيانا اساعد نفسي هل نحن نعرف الله حق المعرفه فاشعر ان في معرفتنا في معرفتنا لله ضعف واحيانا نعرف الله عند الشدات ولا نعرفه عند الرخاء تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإن بعض العباد إذا كان ذا دا دعاء دائم ولجوء مستمر لله وأصابته نكبة ودع الله قالت الملائكة لربها صوت معهود لدينا نعرفه بمشي لأ الله كثير الصوت لكن زور ما بسأل الله نهائي تقع على المسلم بقول لك الله ومن كرمه بعد الله بالدينه بع المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في البحر دعوه مخلصين أعطاه وهم على شرك به وهو يعلمهم وقبل ذلك ما سألوه لأنه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اذا عرضت اليك حاجه الى مخلوق فابدأ بالخالق والله دي يا اخي بس الله يقدرنا اخواننا ثق بربك واعلم ان الفرج عنده وان مفاتيح الامر عنده وان الامر عنده الا له الخلق والامر كله عند الله الذرية والعافيه والصحة والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمر لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والمر لا شريك لك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 يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع أهم شيء تدفع به الضر عنك والفخر افتقارك إلى الله ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق القاعدة الثالثة القلب من أخص خصوصياتك فلا تلتفت به إلى غير ربك قلبك ده حق ربنا ما تدري غيره ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فلا يلتفت قلبك إلى غير الله ولا تنشغل عن غير الله سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت الحرام، وقدر الله أن يكون مع الط أن يكون من الطائفين معه في تلك اللحظة. شفت البيت الحرام ده، طاف بيه تلت بشر، وكتلت عباد، وحكمة الله الطواف مع جيف نهائي، تمشي أي رحلة أن نغطوه. لا بالليل والنهار شوف الشمس بتحرق الناس طايفين الساعه 3 صباحا الناس طايفين ما وقف الطواف بالبيت حتى لما جاء كان على مكه حاكما عبد الله بن الزبير وجاء السيد وملع الحرم ودخل الصحن طاف ابن الزبير عائما عم طف الطواف دا ما وقف اصلا جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس حكمه الله البيت يطوف حس شوف حسه شوف الملوك ذاته يطوفوا كويس لازم يطوفوا والا يكونوا مع ابي ذي الله والطواف ده فيه ذل وتذلل عجيب فطاف بالبيت الناس ازدحموا حول سالم يحبون علماءهم ويوقيرونهم البي يسأل ماشين البي يسأل ولن وين قوين بعد ما كنتهي الناس كلها عرفوا ده سهلي بقى سهلي جو يمشوا يمشو عليه الخليفة خليفة المسلمين من افريقيا والمغرب لحد الصين دي كل حقته خليفة حاكم واحد بس زوج شغال بس شغلة ما الخليفة الضائق قال ده شو ده قال لي اخده سالم قال مشى جمه قال قال له يا سالم؟ ألك حاجة، ده الليك حاجة، قال له سالي، أما تستحي، وأستحي، الناس ألا غير الله في هذا المكان؟ يا أخي نصايح مرقع، تقول لي أسأل بشر، تقول لي ديم، يديني شو قال لي؟ يا أخي ناس عند ذات يقين، يقين ذاته عجيب خرس، ما قال ده اللي دكان في السوق المحلي بس. أو قال له يا أخي في, في العزبة بس ادينا في الخطة الإسكانية ما قل له كده قل له أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان شيء عجيب معارف حجيبة يا أخي الناس بتعامل مع الله بيقين وهذا أجل أنواع المعارف أن تعامل وأن تؤسس المعاملة مع الله على اليقين لما طيب عمل مع البشر بالديني ما بالديني كان سويت الدائره أمكن بعدين يشرني أمكن ما يديني أمكن قصني لكن لما تعمل لالله لأ تأكد انه الله يديك وبيعوضك ما نقص ماله من صدقة تأكد انه مئة وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه وهو خير العزقين يخلفه يخلفه مئة مئة خليك مستيقظ تعامل مع الله باليقين يا السلام قلنا أيها الأحبة أن أن سالم ابن عبد الله بن عمر تكلم مع الخليفة عند الطواف هذا الكلام انتظره الخليفة خارج البيت في مكة وأوقف جندا لياتوا بسالم وظن بعض الناس أن الخليفة يريد أن يعاقب سالما لإحراجه له لكن الخليفة لسه دار الديون. لما وصل سالم إلى الخليفة قال له الخليفة هيا سالم قد خرجت من البيت ألك حاجة تركم قال له سالم قبل احتجاج قال له يا اخي نحن في الحرب وطايفين بديه اكلم بشر قال له من امر الدنيا ام من امر الاخره الخليفه طبعا في الاخره ما عنده حاجه حدهم في الدنيا دي هنا لكن في الاخره عنده شو قال ما لواء الآخرة انما من امر الدنيا قال له سالم الدنيا ما سألتها رب الذي يملكها فكيف أسألها من لا يملكها ياخي قال له أنا ما الله ما قعد يقول الدنيا, الدنيا لذلك أقول من أجل النطائف الا تلتفت تلتفد بقلبك إلى غير الله وان يكون قلبك على تمامه وتوكله واعتقاده وتعلقه بربه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون والذي جعله يشكو بثه وحزنه أنه يعلم من الله ما لا يعلمون والله يا إخوان انفع الدواء وأنجع العلاج في تبديد الهموم وازاله المشاكل وقضاء الحوائج وتفريج الكروب اللجوء الى الله جل جلاله واقول لك والله لو انك لجأت الى بعض الكرماء من البشر في الدنيا لما ردوك فكيف برب العالمين انت كانجيب قلت له قلت له انا محتاج وذل وقعت في الوصدي بشر نوع من البشر من ردك اذا كريم الاصل اذا كريم الاصل اصل المعدني يا اخي أقول لك حاجه كرم البشر من الله يعني اللي فلان كريم وحنين على الناس شنو الله سبحانه لانه قلوب العباد بين اصبعي من اصابع الرحمن فهو الذي يحولها شفقة على إخوانهم ولذلك جعل الرحمة مئة جزء أنزل منها جزءا واحدا فبها رحم العباد إذا كان كل شيء منه فلماذا لا ترجو إليه يا السلام إذن لا تلتفت بقلبك إلى غير الله ولا تتعلق بالبشر وتأكد ذي قاعدة في لطائف المعارف من تعلق بالله كفاه ومن افتقر الى الله أغناه انسه بغير بشر وأعزه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وأغناه بلا مال ولذلك داء من لطائف المعارف يا سلام شيء عجيب لك ان يكون قلبك توكله واعتماده دائما على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا اليس الله بكائن عبده يا اخوانكم احنا متاكدين ولا منه يعني الشيء كله عند الله الشيء ده يقيل والله يا الناس سبحان الله الناس ممكن يكونوا يورثها اي شيء عند الله لكن لما يزنقوا يجهجهم من كثير منهم يتضعضع يقينه ويتزعزع إيمانه ويضعف على الله توكله عند الملمات والشدائد وقليل هو الذي يصمد ويقف فدي القاعدة الثالثة القاعدة الرابعة كن لله كما يريد يكون الله لك فوق ما تريد دايس الله يكون معك ابو مع الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل كل خوان أثيم اذا كن لله كما يريد طائعا عابدا مذعنا مقبلا يكون الله لك فوق ما تريد اديك أشياء تطلب اديك مزيادة يا سلام يا سلام قصه عجيبه جدا هذه القصه تستوقفني كثيرا القصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه جهز جيشا وكانت الايام عصيبه والمحل شديد والجوع نازل وان الصحابة دي مروا بأشياء حتى جيش العسرة شوف العسرة دي العسرة وبعض الصحابة خرجوا في غزوة الخبط أكدوا الخبط قاله ورق الأشجار حتى تشققت أشداقه قال فأكلنا ورق الشجر حتى تشققت أشداقنا وإنا لنخرج جافا كما تخرج العين فضلات زحقة البهاين زي حققت البعيب ناشفة الدين ده في ناس قاموا فيه في ناس قاموا للدين ده قوم شديد دين ذاته ما جوا ساكن ما بس الله اختاره مستياره واصطفاءه مستفاءه فده جيش حينشوا ليه أيام محددة الرسول القام جمعه أكل قسم ليه أي زول برا ما يأكله مع بعض أي زول يأكل وقت ما يجوع، لكن تعمل حسابك قد كله كان في يوم واحد سبع يوم من تماشي سبع يوم تكون جعل زل بالضيك حاجة ما فيه. فزود الجيش كله إلا رجلا واحدا في واحد في الجيش ما أداه ما قصده الرسول ما بيصد أصحابه بيؤذيهم لأنه ربنا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام الرجل الذي لم يعطى يسمى حديرا اسمه حدير دا رسول الله ما قال مدتهم قال رسول الله ممكن عنده فهم ما قال لي مادتني. وما قال لي كان مدت جاب مش. مش مع الناس بحتي في الطريق جح شديد اخوانه ظنوا ان ما عندهم شنو عنده يعني الصحابة البقية قالوا زودة ما الدينه زينا يعني وهو تعقف ما قالوا لأخوانا أدونا معكم أدونا معكم تاكلوا براكم تاكلوا براكم وقلوا كويس ما قالوا كده قال لهم لكنه يمشي بقى منهب يخذوا كم يوم ما أكل تعبان والإعياء وحدي الناس ما في شمس في شمس وغبار وما سيبك العين ياخي الداعجل فجعل يسبح الله ويحمده فنزل جبريل في المدينة هم في الخلاء وقال يا محمد ربك يقرأك السلام ويقول لك حذير في آخر الجيش يسبحني ولقد نسيته ولم تزوده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله رب الحورث نبي الله قام وصلب أعدة قدر ما أدى قد الناس وقال إنما أنسيته طبعا عندك ما شبك العين قال للفارس تكر تجري المسافة كده بتلقى واحد اسمه حدير مع الناس أديه الأكل أقول له حصل كده كده كده كده واسمع ما يقول ما ترجع قال تنتظر تنتظره تشوفه زوده بعد ما تستعمل تعليقه على راجع وصل الرجل حديرا وأوقفه وقص عليه القصة وأعطاه الزاد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 قال لي يا الله زي ما منسكني خليني أنا ما أنساك أنا برضو ما ذكر أنساك قال لي هم إنه ما ينسى الله يا خي الناس دي اللهم كما لم تنسى حديرا الله تعلم ما بينسى لكن نحن بأنسى الله الله ما ولا تكونوا كالذين نسوا الله اللَّهَا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ اللهم كما لم تنسى حديرا اجعل حديرا لا ينسى رجع الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا رأيت قال لم أر شيئا قال أين كنت تنظر قال كنت أنظر إلى الأرض قال أما وإنك لو نظرت إلى السماء لرايت لجدعائه نورا ساطعا شفت كلام قاله ده تشوف له نور عديل قال لي اللهم كما لم تنس حديرا اجعل حديرا لا ينسى كن لله كما يريد يكون لك فوق ما تريد ثم خامسا من لطائف المعارف لطيفة ذكرتها في ثنايا الكلام عربا تأسيس المعرفة والمعاملة مع الله على اليقين نادي يتعامل مع الله ما تعلم مده لك تقول لك أدعو الله الله بيديك تقول كذا نجرد نشوف بالدين ولا بالدين ده مع الله ما بيفعل تقول بالدين طوالي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ده معنى الكلام كويس لكن الزور مشكك يقول الله بيدعائي يقول كذا شوف كذا شوف يا اخي اعوذ بالله ده من الله طائف المعارف لذلك عيسى عليه السلام كما أورد الماوردي في أدب الدنيا والدين كان على سطح جبل فجاءه إبليس قال له ألا تزعم أن القدر من الله أي شيء مقدر الله علي قال لو أنك ألقيت نفسك من على الجبل أيصيبك شيء غير الذي قدره وكتبه الله عليك قال لا يصيبني قال إلقي بنفسك نطقا لي قال الله كانت لك بثبوت قال له بثبوت وكانت لك بثبوت ما كان مانطر بثبوت أكام بحق ألا محق هل إبليس مشكلته؟ إجرامه في انه يجيب لك الحق مع الباطل إبليس لما جاء يضل ادم قال له وما نهاكما ربكما عن تلكم عن هذه الشجرة حتى لا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما حلف لهم بالله إني لكما من الناصحين زي زول بيجي ضل لك وبعد ذلك يقول لك دي نصيحة لوكي الله كان ختبع ختبع وكان ما ختبع أنت مخير نصيحة لوالك الله وفي النهاية سوديك النار ده شغل إبليزات وقال له وقاسمهما يعني حلف لهم قسم لهم يعني إني لكما لمن الناصحين صار إب... صار إبليز من الناصحين ف ن... إعيسى ال... ال... عليه السلام ما نبي رد عليه قال له لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه الله يمتحننا ونحن نزبق لكن أنا أمتحن الله اقول أشوفه كده بيحصل ولا بيحصل أي حاجة قدر لي ما شوفه قدر لي شلو تنط من فوق الجبل إنت ما نصيح له تقول الله قدر لي ولا ما قدر لي الله قدر لي الله ما قدر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فتؤسس اليقين تؤسس المعرفة والمعاملة على اليقين يا أخي شوف يا السلام الصحابة دي الان بيعدبني فيهم انه بتعاملوا مع ربنا بيقيم ربنا جمعنا ربنا يعتقد انه كل شيء عنده والامر كله في قبضته وانهم عبيد انهم عبيد لهم محض العبودية لا يتدخلون في امره ولا ينازعونه ملكه ولا تصريفه سبحانه عايس رضي الله عنها صائمة الحديث المفق صائم، وقد أعدت رغيفة لفطرها فدعي شخصتها، قالت له مش رأيي أختربي. قريب الظهر أو بعد الظهر بشوية جزو المسكين، قال أنا ما اكلته من الصباح ما اكلته مسكين. عائس رضوان عندها جارية معه في البيت، بس له أديه الرغيفة دي. الجارية قالت لكن، قلت لكن أنتي غيرة ما عندك. وده ترى من الصباح حتى لو ما أكل شريد انت صايم غضبة عائشة غضب شريد على الجارية وانتهرتها قلت لك اعطه الرغيف مش في الرغيفة داليو يا أخي الناس يقول لك جرادة في الكف ولا شنو ولا ألف ده دمع الناس لكن مع ربنا كويس جليك لك من اليقين أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك العنضلوة تكون واثق منه وقافع شك إن جايك أكثر من الماسكة في يدك. ده الإيمان كما قادر الإمام أحمد أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك يا أخي قال لي الجارية أدتوا الرغيفة ومشا قاعدة بس قريب المغرب جيران جيران العائسة طبعاها قدموا لعائشة هدية جابوا لها هدية ديت جيرانهم وجيرانهم ذاتهم عندهم فقه ما عرفنا صايم لكن الله قادهم شوف ربنا كان ذلك لك الخير يجيب لك جيب وكان ذلك حاجه حاجة اذل لك الملوك بتاع الدنيا دي. شوفت كان ذلك لديك الله بس انت تستخدم انت تتعامل انت انت انت انت انت انت مع الله بس انت حسل طائفة المعارض قائمه على شنو على صدق التعامل مع الله انتهى الكلام فعنسد عنها جيرانه أهدوا إليهم شاتم مكفنة شاتم مكفنة العرب قديما لما يجوا بيتفننوا في الاكل بيطبحوا الخروف وبينظفوا وبيقوموا بيعجنوا بيبره بعجين ابيض بيبقى زي المكفنه بيسموها شاتم المكفنه وبيدخلوها النار بعجينه بس وبجيبوها وبعدين بنجطوها انت بتاكل اللحم تقطع اللحم مع مع العيش عيش مبلط في اللحم يعني الشيء لما يقوم يعجنوها بعجين ببره يعني من وين العجين ده ببره بيتجبا العجين ابيض زي الكفن يسمونها شاة مكفنة جيرانها اهدوا اليها شاة مكفنه يعني نجيبه بيرة رغيفه لازم تجيب زي السمسم ولا زيت هنا بي خمسمية ولا بي بيتين ولا بي ألفين هشتيدة ولا دهلو زيت بي زيته لما نجو خدتها أزان المغرب أزل تبسمت عائشة ونادت على جاريتها وقالت لها كلي هذا خير لك من الرغيفتك قلت لأكل لحسن لك من الرغيفة أدت بتعلم يقينا أن الله يعوضها تتعامل مع رب العالمين يا أخي أخي والله كان يتعامل معي أنا وعندي أديها طوال أديه. لو كانت تعامل ده بالإخلاص ده والوفاء ده وتعاملت معي أنا أديها خلي وهي تتعامل مع رب العالمين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن من لطائف المعارف أن نؤسس المعامله والمعرفه مع الله على اليقين تعامل مع الله باليقين رقم رقم 5 سادسا ان من لطائف المعارف ودقائق العلوم وجليلها اقرب الطرق واقصر السبل التي توصل الى الله الافتقار اليه اقصر الطرق دائر طريق ساهل يوديك الله ابكي وقل له يا الله واتذلل وابقى المسكين بوصلك ودائما قل اللهم دبرني فاني لا احسن التدبير وأجل العبادة التبرؤ من الحول والقوة ولا حجابة أغلظ من الدعوة كما قال العلماء علماء السلوك والتربية ولا حجابة أغلظ من الدعوة أصعب شيء تفتع بطير الزون من العبودية أنا عالم أنا فغيه أنا عندي قروش أنا أحسن زون أنا بسوي ده والعبادة فارغ نهائي إياك والادعاء أجمع يا سلام كلام لطيف جدا قال ابن القيم أجمع فقهاء القلوب في ناس فقهاء في القلوب أجمع فقهاء القلوب على أن علامة رضى الله عنك إعراضك عن نفسك علامة رضى الله عنك إعراضك عن نفسك كانت تعرف الرضي منك كان معتد بنفسك أعلم انه ما عندك مع الله شيء يا اخي شوف, شوف, شوف الملائكه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا سلام شوف الأنبياء النمل يتكلم هو يسمع النمل النمل يتكلم يسمع والطير يتكلم والجيل تحته افتخر قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي يا سلام، فتبس مضاهاحا من قولها، قال ربي أوزعني، أتي له بعرس بالقيس، عرس كامل من اليمن إلى بيت المغدس في ناحية البصر، فلما رآه مستقرا عنده، قال شنو؟ عشان تأمن؟ قالوا شنو؟ عشان تأمن وتُختنع؟ قالوا شنو؟ هذا فضل ربي دائما العلماء ومن قبلهم سادة البشر الأنبياء والصالحون يرجعون الأمور إلى الله يوسف لما كان على ملك مصر وصار ملكا قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث اجل شيء أن ترجع الأمور إلى الله وان تتبرأ من حولك وقوتك واياك ان تقول بقول المهلكين انما اوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الارض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين تقول انا اوعك لا يوجد حجاب اغلغ من الدعوه وعلامه رضا الله عنك اعراضك عن نفسك اوعك ساعدني ربك ودائما تبرأ من الحول والقوه يا سلام يمنون عليك ان أسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ولا تمنن تستكثر اي لا تستكثر على الله عملا انما انت وفقت للخير بهدايته وتوفيقه هو ولذلك ذكرني كلام أستاذنا الفاضل وشيخنا الكريم البليغ الذي قدمني ذكرني مقولة يقولها أسلافنا في لطائف المعارف إذا أثن الناس عليك يوما إنما يثنون على عظيم ستر الله عليك لو في ذكرك ما تقول أنا كذا شكرك لأن ربنا ظهرت له سمح ولو أن الله رفع تأييده عن عبدي ونسأل الله السلامه والعافية من ذلك لما سلم عليك أحد فوالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرض عني وملوا صحبتي ولا بوت بعد كرامة بهوانا اذا اثنى الناس عليك يوما انما يثنون على عظيم ستر الله عليك لان الناس لا يعلمون منا الا ما ظهر لهم اما قبائح النفوس ومنطوت عليه القلوب وما سترنا الله من اعمال ومعاصي ستر العباد لما اثنى علينا أحد فله الحمد في الأولى والاخره سبحانه وتعالى آخر شيء أختم به في لطائف المعارف مش باقي خمس دقائق ها لا لا المذله تاني تقول ان الورق قداميه قلت قال لي العشاء الصلاه الساعه 8:30 والاسئله بعد الصلاه نعم اختم بلطيفه صغيره من لطائف المعارف من لطائف المعارف افعل الخير ولا تعظمه ما تقول أنا صلاتي كثيرة وأنا زول وانا وأنا بصلي كثير افعل الخير وانسه ما تتذكروا كثير افعل الخير فقد أودعته ربك وما كان ربك نسيا التاني ما تتراهم حتى لا يقعدك هذا عن التقدم يا خي عندهم فهم عجيب مثلا علي بن الحسين ابن علي زين العابدين ذرية بعضها من بعض رضي الله عنهم أجمعين أبوه الحسين بن علي الصبت وسيد شباب أهل الجنة وأبوه علي رضي الله عنه الفارس المغوار والبطل الكرر دا كان لما ندي المساكين يجوز المسكين يشحدوا بيدي ما, ب... ما بيعتبر نفسه متفضل عليه بيكون ببوسه ويشكر المسكين له شكرا انا يقوله هزول هل يشكره قال لا جعل نفسه محلا لمعروفي يحمل عني زادي يلقاني به يوم القيامة حسنات قد أحسن إلي أكثر مما أحسنت إليه الناس فهموا في الدين عالي ونحن نعرف المشتر فهمنا في الدين ذاته ما يهو ذاته ما الناس يقولك مسكين العصايا من شنو الناس الدين ده مسكينه من النص بس ياخد دين علي بن أبي طالب لما يجيه زول خذ اخذ كان جابه مين علي بن حسين ما جابوا من جده رضي الله عنه جميعا لما يجيه زول يقول له انا محتاج يقول له اكتب لي في الوطن داير كم او موضوع شنو يقول له اخي انت في الوطن قال لا احب ان ارى ذل السؤال على وجوه الناس لا أحب أن أرى ذل السؤال على وجوه الناس عندهم أدب ذات عالي لذلك هم يتعاملون يفعلون الخير ولا يلتفتون إليه ولا يعظمونه لأن العمل وإن تفر وإن عظم في حق الله وفي جنب الله وفي مقام عبوديتك له لا يساوي شيئا أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلاء أن يفقهنا في ديننا وأن يفقهنا فقه الإيمان والمعرفة به وأن يرزقنا الإخلاص وأن يوفقنا لكل خير أسأله تعالى أن يهدينا ذلك أقوى اللهم يا ربنا ويا مولانا حبب الينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا